اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يس وان قران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم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 وَجَعَلنا مِن بين ايديهم سددا ومن خلفهم سددا فاغشيناهم فهم لا يبصرون وَسَوَاءٌ عليهم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون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 مُبَشِّرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِن شَيْءٍ إِن أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ قالوا إِا تَطَييررنَ بِكُمْ لإن لََِّمْ تَنتَهُ لَنَرْرجمَنَّكُمْ لَنَررجمََّكُمْ وَلََمَ السَّننَّكُمْ مَِّ عَذاابُ أَلِيم قالوا قَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اِن ذُكِّرْتُمْ بَل اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا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 وَفَجرنَ فيِيهَا مِنَ العيون لَأكُلُ مِنْ ثمَمَرِهِ وَمَاعَ مِلَ وَيديهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُون سُببحان الذي خَلَقَ الأزْوَاجَ كُلهَا مِما تُم بِتأَررض مِما تُمْ بتُأَرضُ وَمِنْأَْفُسِهِم وَمِماا لا يَعلَُون.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 للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولليل سابق النهار في فلك يسبحون وَآيَةٌ لَّهُمْ أنا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حين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 هذا مَا وَعددَ الرَّحْمنَُ وَصدَقَ المُرسلون إِنْ كَت إِلن صيحَةَ واحدَة فَإذاَاهُ فَإذاَاهُم جع لدين مُحضرَرون.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 هذه جهنم التي كنتم تعدون اسلوا هل يوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على افواههم, نختم على أفواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فان يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فَمَا اسْتطاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ وَمَن نَّعَمَّرْهُ نُكِسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ نَّبِيٍّ لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَخًِّا قَوْل علىلًَا كَافِرين أَلَمْ يَرَوْ أنا خَلَقْنَا لَهُ مِما عَمِنَةْ أَدينَا أَنْ عَم فَهُمْ لهَا مَالكُون وَذَلَّناَّهَا لَهُم فَمِنْهَا رَكوبُهُم وَمِنْهَا يَأكُلون وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ فَلَا يَشْكُرُونَ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُحْضَرُونَ فَلَا يَحْزُنكَ قَوْلُهُمْ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ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 وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ نَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ